هذا مجلس جديد من مجالس التفسير للطه بس فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير الجزء الاخير من كتاب ربنا جزء عم ولازمنا في تفسير قصار الصور واليوم مع صورة الفيل وصورة قريش صورة الفيل وصورة قريش من الصور المكية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وصورة الفيل وصورة قريش مرتبطتان بل حتى قال بعض العلماء بأنهما صورة واحدة ولذلك بدأت صورة قريش بقوله تعالى لإيلاف قريش لإيلاف قريش فكأن الله عز وجل قال أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف قريش ولذلك كانت تكتب صورة قريش وصورة الفيل في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه كانت تكتب صورة, صورة واحدة كانت تكتب صورة واحدة نبدأ بصورة الفيل صورة الفيل سميت بصورة الفيل لأنها تكلمت عن قصة أصحاب الفيل وهم عندما جاء أبرها الحبشي وكان قائدا لجيش الحبشة وكان باليمن كان قائدا في الجيوش في اليمن وحصل أنه بنى كنيسة باليمن لكي يصرف وجوه الناس عن الكعبة فجاء رجل من العرب فغضب لذلك فتغوط ولطخها بالغائط فلما علم أبرها بذلك أقسم أن يهدم الكعب الشباك دوما في الشباك عشان النساء فلما علم أبرع بذلك أقسم أن يخرج بجيش كبير على رأسه الفيلة لكي يهدم الكعبة فخرج فحصل له ما أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى وستأتي قصته بالتفصيل سميت سورة الفيل بسورة الفيل لهذا الأمر مناسبة سورة الفيل للسورة التي سبقتها وهي سورة الهومزة ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الهومزة حال هذا المتكبر المتكبر المتعالي على الناس الذي يعيب الناس ويغتاب الناس ويهمز ويغمز الناس بسبب ماله وبسبب اعتزازه بهذا المال يحسب ان ما له إيه أخلدة فبير الله تعالى أن هذا المتكبر بماله المعتز به لن ينفعه المال عند الله جل وعلا بل سيطرح في الحطمة فقال تعالى كلا لينبذن في الحطم وما أدراك ما الحطم نار الله المقد هذا ما ذكر في صورة الهمزة جاءت صورة الفيل كنموذج لهذا الذي يطرح في الحطم ولم ينفعه المال الذي يعتز به ولم ينفعه السلطان الذي يعتز به إذن سورة الفيل بعد سورة الهمزة نموذج لمن وصفه الله في سورة الهمزة المال إذا كان في محاربة الدين المال إذا كان يؤدي إلى الغفل عن الله لا ينفع بل سيكون سبب في دخوله النار كأن الله يقول ألا أعطيكم دليلا على هذا؟ فإذا أردتم الدليل فانظروا إلى أصحاب, أصحاب الفيل وكيف أهلكهم الله عز وجل ولم ينفعهم السلطان ولا المعد كانت قصة الفيل في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العام عام السبعين عام خمسمائة وسبعين. سنة خمشمائة ميلادي فكان بين هلاك الفيل أو إهلاك أصحاب الفيل وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى, ألم ترى؟ الرؤية هنا رؤية علمية وليست رؤية بصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ما فعله الله بإيه أصحاب الفي فكأن الله يقول ألم ترى أي ألم يبلغك ألم يبلغك ألم تخبر ألم يصل إليك ألم تعلم كذا فهنا الرؤية علمية أما إذا كانت شيئاً رآه النبي صلى الله عليه وسلم فالرؤية بصرية كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعدون إيه؟ لما نهوا عنه؟ هذه رؤية علمية بصرية. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم؟ هذه رؤية إيه؟ علمية يبقى الرؤية في القرآن ألم ترى إما ألم تعلم وإما ألم ترى رؤية بالبصر على حسب الحادثة إذا كان رآها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رؤية إيه؟ بصرية أما إذا لم يكن رآها كحادثة الفيل يبقى رؤية إيه؟ علمية قال ألم ترى أي ألم تنظر بعين قلبك ألم تعلم ألم تخبر وهذه الرؤية رؤية علمية طبعا الاستفهام هنا للتقرير لأن حادثة الفيل معروفة مشهورة لا ينكرها أحد لا ينكرها أحد لأنها توطرت بالنقل فهي ثابتة فهذا استفهام تقريري ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل خلي بالك كيف فعل ربك وهذا للاختصاص كأنه لا يقدر على فعل هذا إلا ربك إلا ربك عز وجل لا يقدر على فعل هذا إلا الله هذا الجيش الجرار الذي كان على رأسه الفيلة وعلى رأسه الفيل يسمى محمود هؤلاء لا يستطيع أحد أن يقف أمامه حتى إن إبرها أثناء المسير من اليمن إلى الكعبة خرج عليه قبائل العرب لكي يحاربوه حوالي أربع مرات فكلما خرجت قبائل المجتمعة غلبهم وهزمهم ثم إذا أراد أن يقتل الأسر منهم طلبوا منه العفوى مقابل أن يساعدوا وكان على رأس هؤلاء واحد اسمه أبو رغال أو أبو رغال وده مثال يضرب للخوانة الخوانة اللي بدخلوا أعداء الأعداء إلى بلادهم دولة أتبع مين أتبع مين أبو رغال أبو رغال حتى كان يعني سام بن ولاد رحمه الله عليه كان دايما يوصف حكام العرب بهذا الاسم يقول لك إلى حكام العرب ادباع ابي كان اسام بن ولاد يقول الكلمه دي على طول فممكن كان ناس كتير تسمع لك يعني يعني ايمين ابو رغال ده فابو مثال عربي يضرب للخائن الخونه لان اللي دخل الامريكان بلاد العرب مين حكام العرب اللي وقت بالك يعني الذي حشد حجد قوي جدا لجمع الأراء لكي توافق الضالة العربية على دخول الأمريكان العراق هو مبارك هو يعني يعني هو اللي يتحرك عشان يجمع الأراء العربية أن لابد الأمريكان يجمع العراق فكان دايماً ابن لادن يقول لك إيه هؤلاء أتباع إيه أبي رغال أبي رغال دوت كان من, من القبائل العربية التي خرجت لمقاتلة أبره فهزمهم وأصر قادتهم فييجي يقتلهم يطلبوا منه الصفح ويقولون نحن عبيد لك والعزو بالله مرنا بما تشاء سنطيعه وكان أبو قال له سأكون دليلك إلى الكعبة شو بعد ما كان طريع عمل إيه بعد كده راح يحربه بعد كده راح يدافع عن الكعبه يدافع عن مكه لا ده هو, هو الدليل له إليه الى ايه ها فكل خائن يسهل دخول الاعداء الى بلاده يبقى دي من اتباع مين ابي رغاب من اتباع ابي رغاب ترى كيف فعل ربك يبقى فعل ربك ديت دليل على قدرة الله وعلى عظمة الله أن لا يقدر على هذا إلا من إلا الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طبعا بأصحاب الفيل نسب إلى الفيل لأنه كان فيل عظيم وكان يطلقون عليه اسم محمود ألم يجعل كيدهم في تضليل برضو استفهام تقريري يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل ومعنى كيدهم أي مكرهم وتدبيرهم لأن أبراه جاي عشان يضمر الكعبة عشان يصرف وجوه الناس إلى الكنيسة اللي عملها في, في, في, في اليمن وأيضا ليأخذ الزعامة في المنطقة هو مش جاي بنيت هدم الكعبة بس ده هو عارف أن العرب كان عندهم مسائل التجارة والكلام ده فهو لك خلاص فرصة ياخد بلاد الحجاز كله يبقى اليمن وبلاد الحجاز اللي هي مسألة الطمع الاقتصادي وده اللي جاب بوش الى العراق برض الكفار دولت اللي هما بسموهم المستعمر وهما المستخرب واخد بالك على انهم جايين يعني يستعمروا البيئات لا هما مش جايين هما جايين يخربوا البلاد فهو بيجي يقولك مثلا ان الاول يقولك ده صدام بخبي اسلحة ضمار الشامل تحت السريط فهم راحين عشان ينقصوا شعب العراق من الدكتاتور صداء وعشان يطهروا العراق من أسلحة الضمار الشامل اللي تحت السلاج وبعد كده لا تكتشف إن فيه ضمار شامل ولا الكلام ده كله بالك. فالهدف في الأساس إيه؟ بترول العرب إن هو يزرع قواعد عسكرية في السعودية وقواعد عسكرية في قطر واخد بالك وغيرها من البلدان ويبقى البترول بتاعها ما يكلفوش حاجة لانه عشان ينقل البترول من امريكا الهنا هيتخرب بيترول ده على تل, تل امريكا فقال لك فرص يبقى هم الطارات موجودة وكل التموين ده والبترول ده كله منين ها من العرض من العرض وده اللي حصل وده اللي عزوه فعلا وللأسف يعني حصل ما اراده ونسأل الله تعالى أن يخرجهم من بلاد العرب وبلاد المسلمين أذلة صاغرة اللهم عجل بهلاكهم يا رب ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وتدبيرهم في تضليل أي في إبطال وتضيع وخسارة وهلاك ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل الله عليهم طيرا أبابيل كلمة أبابيل يعني جماعات فرق أسراب يقول لك سر بطيرات دي بقى كان سر بطيور أسراب طيور جماعات جماعات فرق يتبع بعضها بعضا كثيرة شتى متتابعة جماعة من هنا وجماعة من هنا يبقى دي دليل على كثرت هذا الطير الذي أرصره الله عز وجل عليها وأرسل عليهم طيراً أبابيث ترميهم بحجارة من سجيل كل طائر جاء ومعه ثلاثة أحجار كل طائر جاء ومعه كم حجر؟ ثلاث أحجار حجر في, في, في منقارة حجر في فم وحجران كل حجر في قدم يبقى رجل شاي لحجر والرجل التانية شاي لإيه؟ حجر والفم في إيه حجر سبحان الله زي الطائرات الحديثة بالضبط تلاقي الطائرة ماشية وتلاقي ساروخين طالعين من إيه متعلقين فم من تحت كده وقت بالك الساروخين يضربهم يوم على طول المكانة منزلة ساروخين مكانهم تاني فهي سبحان الله أرسل الله هذه الطيور عليهم معها ثلاث قذائف كل طير معاكم قذيفة ثلاثة قذيفة في الفم قزيفة في القدم اليمنى قزيفة في القدم اليسر ثم ترميهم بحجارة من سجل السجل هو الطين الطين المتحجر الطين المتحجر من سجل اي من طين وهو الطين المتحجر شديد, شديد القوم ترميهم بحجارة من سجل ذكر اهل التفسير انه اذا نزلت الحجر الحجر إذا نزل على الواحد منهم إذا أصابه يبدأ جسمه في الاحتراق أول ما الحجر يلمس جسمه أول ما يلبس بس الجلد على طول الجلد إيه يتحرق كله حتى قال ابن عباس وغيره أول ما ظهر الجدر والحصبة في هذا العالم الجدر والإيه حصبة ليل الجدر والأمراض الجلدها دي مجرد حتة حمر آخر النهار يلاقي جسمه كله إيه جسمه كله بقى أحمر أهو دل اللي حصل لهم سبحان الله الحجر يقوم نازل على دماغه أو على جلده يقوم على طول في ثواني يبدأ الجلد إيه يتحرق يبدأ الجلد يتحرق ويجري الجدري في بدنه حتى إن أبرها احترق جلده وتساقطت أنامله أنملة أنملة بدأ جسمه إيه؟ يتساقط الحتة تتحرق وتعفن وتقع تتحرق وتعفن وإيه؟ وتقع وخدوه وهو بهذه الحالة تساقط أبرها عضواً عضواً وتزيك شوف ربنا شابهم يقول لك إيه؟ فجعلهم كعصف كمأكول عصف المأكول الوات ابن الذي أكلته الدواب ثم خرج منها بعراً خرج منها روص الروص دي لما بينشف ويجي له شوات هوى بيحصل له ايه يتفتت يتفتت فربنا شبههم بالروس المتفتت بس طبعا لان لغة القرآن لغة راقية فيها الأدب فلم يقل هذه اللفظة لم يقل كالروس وإنما قال ايه كعصف مأكول اخذ بالك ودي دليل على يعني أدب القرآن واسلوب القرآن الراقي في التكنية عن الأمور التي يستحيى منه زي مسألة الجماعة فلما تغشاها حملت حملا خفيف اخذ بالك النساؤكم حرثوا لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم اخذ بالك أو جاء أحد منكم من الإيه؟ ها؟ من الغائط أو لامستم النساء دي كلها دي أدب القرآن ورقي القرآن في, الإيه؟ في الألفاظ وفي الإسلوب فجعلهم كعصف ماكول اي كالروس الذي اكلته الدواب او كتبن الذي اكلته الدواب ثم صار روسا بعز ذلك قال ايه كعصف ايه يبقى تبن بس مش التبن قبل ما يتاكل لا بعد, بعد ما يتاكل ويطلع روس زي ما ربنا قال كده مثلا عن ايه عن عيسى عليه السلام قال قال قال تعالى كان يأكلان الطعام كان يأكلان الطعام دي كناية على أن هذا ليس بإله لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى, ها؟ إلى الإخراج خذ بالك فهذا دليل على ضعف البشر أنه إنسان قال تعالى فاجعلهم كعصف معكم في في الحشية كلام للطوري كلام جميل من العلماء من قال العصف والتبن الذي أكل منه ومنه من قال إنه التبن الورق الزرع إذا أكلته البهين فصر روثا يابس الروث فتفرقت أجزاء, أجزاء وقال رحمه الله قال الطوري رحمه الله فجعلهم كعصف ماكل ما يعني تعالى ذكره جعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواف فراثته فيابس فتفرقت أجزاءه شبه تقطع أوصى لهم التي نزلت بهم يعني جسمهم بأي يتحرق وتقطع حتى حتى حتى وتفرق آراب أبدانهم بها بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عند أكل الزرع في كلام للروز كلام كتير لكن هذا للقراءة فقط المراد بالاستفهام كما قلنا استفهام تقريري أي تقرير علمه صلى الله عليه وسلم بما حدث لأصحاب الفيل والمعنى قد علمت يا محمد وقد علم الناس الموجودون في عصرك ومن بعدهم بما بلغهم من الأخبار المتواترة قد علمتم الذي حدث لأصحاب الفيل والعقوبة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى به وهذا طبعا فيه بيان لقدرة الله عز وجل العظيمة حيث ضمرهم وحمى بيته الحرم يعني لما تسمع عن هذا الأمر والأولاد حتى الصغار لما بيشوفوا أفلام كارتون فيها هذا الأمر يعني بيعونوا أفلام كارتون فيها الطير وهو بيجي برمي هؤلاء بحجارة بيبقى فعلاً أمر أنت سبحان الله تقول سبحان الله أن الطير الضعيف ده هذا الطير الضعيف يرسله الله عز وجل وجند من جنود الله فهذا إن دل فإنما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى على عظمة الله وعلى قدرة الله عز وجل وكان الواجب على هؤلاء العرب أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم عاندوا وكفروا بالله العظيم ولم يقوموا بشكر النعم ولذلك في سورة قريش قال الله عز وجل لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف لكنهم لم يستجيبوا لأمر الله وطبعاً ذكر الشيخ قصة أبرها عندك ذكرها الطبري كاملة في حوالي أربع صفح أو خمسة وطبعاً قصة ذهاب عبد المطالب إلى أبرها يطلب منه الإبل لما غار جيشه على إبل كانت طرعة لعبد المطالب فذهب إليه وطلب منه الإبل فأبرع تعجب وقال له أنا أتيت من أجل أن أهدم الكعب التي تعظمونها فتأتي لتكلمني في إبل وتترك الكعب التي تعظمها أنت وأبائك وأجدادك قال أنا رب الإبل وللبيت رب سيحميه وللبيت رب سيحميه ما ما فيش ايه لا هم كانوا هم كانوا مؤمنين بالله كائمان توحيد ربوبيه كان عندهم توحيد ربوبي واضح لكن أما توحيد العباده فكان عندهم الشرك وعباده الاوثان لكن العرب كان عندهم مسألة توحيد الايه الربوبيه وتعظيم الرب عندهم تعظيم الله سبحانه وتعالى ولئن سالتم من خلق السماء والارض ها الله فكان عندهم مسألة توحيد ربوبيه وجود فحته ان عارفين مين رب البيت الله سبحانه وتعالى مين اللي يحمي البيت الله سبحانه وتعالى عارفين كل الكلام ده فكان عندهم الشق اللي هو مساله الربوبيه ولذلك لم يختلف علي لم يختلف معهم نفسهم في ذلك توحيد الروبية ما كانش عليه خلاف اللي كان عليه الخلاف هو ايه؟ هه؟ توحيد العبادة لوحيد الايه؟ العبادة صار في العبادة لله سبحانه وتعالى في حتة النوع يقول للبيت رب يحميه دي شيء عادي هو بيؤمن به اما هو العرب كانوا يؤمنون بالله يؤمنون بوجود الله وبرابية الله سبحانه لكن كانوا يشركون بالله في الفط؟ في العبادة فيعبدون الأصنام ويصرفون لها العبادة من دون الله وفي الأول وآخر يقول لك إيه ما نعبدهم إلا اللي يقربون إيه إلى الله زلفا فكان عندهم الأساس عندهم في, في مسألة التقرب الأوثان وكام دي أقول لك ديت يعني وسطاء عند, عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لم ينفعهم توحيد الروبية لأن الواجب عليه أن يوحدوا الله عز وجل توحيد العباد ومما ينسب إلى عبد المطلب أنه قال يا رب لا ارجو لهم سواك يا رب فمنع حماك إن عدو البيت من عاداكا امنعهم ان يخربوا قراق وقال ايضا لا هم ان العبد يمنع رحله يعني يا اللهم ان العبد فامنح حلاله لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدواً محالك فلئن فعلت فربما أولى فأمر ما بدالك ولئن فعلت فإنه أمر تتم به فعالك الأبياد دية تنسب إلى عبد المطالب أنه قال طبعا ذلك ذهبوا وخرجوا إلى أعالي الجبال وتركوا الكعبة وأخلوا مكة من سكانه وانتظروا ماذا سيفعل أبرهة بالكعبة فبعد ذلك رأوا هذه الطيرة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة بعد أن تعلق بها وانطلق ومن معه من قريش إلى شغف الجبال فتحرّزوا فيها ينتظرون ما يفعله أبره بالكعبة فلما أصبح أبره تهيّى لدخول مكة وهي أفيله محمود وعب أجيشه وكان اسم الفيل كما قلنا محمود وأبره مجمع على هدم البيت ثم نصرف إلى اليمن فلما وجّه الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخصعمي حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه, بأذنه فقال أبرك محمود نفيل بن حبيب دوت كان من القبير اللي هو أصارهم في السكة وكانوا يسيرون معه بس نفيل دي يعني أضمر في نفسه وهو لا يريد أن يساعدهم ولذلك لما جه عند قبل مكة أمسك بأذن الفيل لكن أبي رغال كان, إيه؟ رغال كان, إيه؟ كان خائن مع صدق لصر والترصد حتى قام إلى جنب الفيل اللي هو نفيل ثم أخذ بأذن الفيل وقال يا محمود ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبارك الفيل أول ما قال له أنت في الله حرام الفيل إيه؟ برك وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل طرع ورخ الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبع وضربوا رأسه بالطبرزين فأبع ليقوم فأبع حيث حديد قعدوا يضربوا فيه ما فيش فأبى فأدخلوا محاجل لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى يزغدوه في أماكن حساسة له بأشياء من الحديد ومع ذلك لا يقوم ثم وجهوه إلى رجوعه يعني لفه خليه يلفه وشه لليمن يرجع تاني فقام يهرور أول ما يلفه عند اليمن يجري يوده عند الشام يجري يودوا عند المشرق يجري أما إذا وجوا إلى مكة برك ولا يتحرك ثم أرسل الله عليهم طيراً في البحر أمثال الخططيف مع كل طائر ثلاثة أحجار يحملها. حجر في منقاره وحجران في رجلي مثل الحمص والعدس. يعني شوف سبحان الله حباً إيه؟ مش حجر دبش لا ده إيه؟ حجر صغير شوف لما طائر صغير يحط إيه؟ حباكرة زي الحمصة أو زيل عدسا فين في, في منقار لا يصيب منهم أحد إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاء ويسألون عن نفيل ابن حبيب اللي كان جاي فين كان جاي معاهم هو برغال كان جاي أتري من نفيل عمل إيه خلع وراح فين راح على الجباب فقال نفيل بن حبيب حين رأى المنظر وما أنزل الله بهم من نقمته قال نفيل أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل فأصيب إبرها في جسده وخرج به معهم فسقطت أنامله أنملة أنملة جسمه بدأ ينزل يعفن وتنزل كل حتة تتقطع منه وهو مثل الفرخ فرخ الطير الصغير فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه غيرت ما بقى جلده على إيه؟ على العضل سبحان الله جاله بقى الجدر والحسبة والسل وكل الأمراض ركيبته غيرت ما بقى قفى الصدر كده جلده على العضل فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون قال حدثنا ابن حميد حدثنا سلم عن ابن إسحاق عن يعقوب عن ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أنه حدث أن, إن, أن أول ما رؤية الحصبة والجدري بأرض العرب كان ذلك العام وأن أول ما رؤية بها موار الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام كل الحاجات دي الحاجات العجيبة دي شافوها في هذا العام الذي نزل فيه هذا الحجر على هؤلاء دي قصة أصحاب إيه؟ أصحاب الفيل يبقى أرسل عليهم طيراً أبابيل يعني طيراً أبابيل؟ ها جماعات جماعات أو طيراً كثيرة وشتى طيب بالوقت معروف أن أبرهة كالنصراني ولا وثني نصراني يعني من أهل الكتاب طيب والعرب وثنيين مشركين ومع ذلك حمى الله البيت ونصر العرب على هؤلاء وهم أهل كتاب من المعلومة أن النصر أهل كتاب وأن أهل وكة كانوا أهل شرك وأهل الكتاب خير من أهل الشرك وكانت الكعبة مملؤة بالأصنام فكيف أهلك الله سبحانه وتعالى النصارى الذين هم أهل كتاب ولم يسلطهم على الوثنين الجواب طبعا أن هذا ليس لخاطرهم وليس لفضلهم وشأنهم وإنما هذا إرهاصا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضح الكلام؟ يبقى هذا يعني هذا كالإرهاص وكالتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لأن أبراء كان جاي يضمر الكعبة وكانها يأخذ العرب من قريش جميعا أسرى وسبايا واخد بالك فالله عز وجل حالة حال بينه وبين فعل ذلك ليوطضى للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك والله أعلم أيضاً لأن هؤلاء النصر إنما أرادوا تدمير بيت الله الحرام وتوجيه الناس إلى بلادهم فهمتهم ووجهتهم كانت للنيل من الكعبة البيت الحرام وتدميرها وصرف الناس عن تلك الكعبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها قياماً للناس وسبب آخر أن إهلاك أصحاب الفيل كانت تقدمة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, في هذا العام ولذلك هذا عده العلماء من معجزات النبس صلى الله عليه وسلم وأخذ فائدة في العقيدة وهي أنه أن المعجزة قد تسبق النبوة يعني النبس ما كانش ستولد أصل ودي تعتبر معجزة لمن للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يولد بعد واضح الكلام فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخباره بذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وصورة كهذه الصورة دي برضو من إيه ها؟ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال الرازي رحمه الله سؤال أليس أن كفار قريش قد ملأوا الكعبة من الأوثان من قديم الضهر يعني هم أصلا الكعبة غيروا معلمها معل حاطوها بالأصناع فلما صلت الله العذاب على من قصد التخريب ولم يصلت العذاب على من مناه بالأوسان يعني الله راح يضمرها ربنا عزبه هذا العذاب وقال لك طب ولم لها بالأوسان بقاله سنين ها؟ لم يضمر الجواب شوف كلام الرازل كلام جميل أول لأن وضع الأوسان فيها تعد على حق الله تعالى وتخريبها تعد على حق الخلق ونظيره قاطع الطريق والباغي والقاتل يقتلون مع أنهم مسلمون ولا يقتل الشيخ الكبير والأعمى وصاحب الصومعة والمرأة وإن كانوا كفار لأنه لا يتعدى ضررهم إلى الخط إذن لماذا صلت الله العذاب على أبرها لأنه جاء لتخريب الكعبة وتخريب الكعبة تعد على حق الله ثم على حق الخلق أما ملء الكعبة بالأوسان فهذا فيه جناية وهي تعد على حق الله سبحانه وتعالى وضرب مثال جميل جد إن قاطع الطريق والباغي اللي هم المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إيه؟ فساداً أن يقتله صلى الله إلى آخر الآية طيب الوقت هذا قطع الطريق الذي يروع الناس يقتل والشيخ الكبير والمرأة والصبي هؤلاء والراهب في صومعته مع أنهم كفار ومع ذلك لا يقتلوا ليه؟ لأن كفرهم لم يتعدى إلى الخلق كفرهم لم يتعدى ليه؟ إلى ليه؟ الخلق ولذلك الجناية والبغي هذا من أعظم الزنوب عند الله سبحانه وتعالى في أي مناسبة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس الفين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حابس الفيل عندما امتنعت ناقته من دخول مك فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت يعني, يعني يقولك الدب حرون حرنت, حرنت خلأت القصواء فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل حبسها حبس الفيل وذكر أيضا يعني سبب هذا الأمر في الروال أخر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قلنا حجارة سجيلة إيه ها اللي يطين المتحقر فجعلهم كعصف مأكول ها يعني قطع أوصالهم وأجسامهم عضواً عضواً كالتبن الذي أكلته البهائم ثم صار روثاً ثم تفتت واضح؟ طيب في هذه السورة من الفوائد فيها دليل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها دليل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته حيث كانت هذه الحادثة بمثابة الإرهاص لبعثته صلى الله عليه وسلم يبقى فيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته حيث كانت إرهاصا لبعثته وفيها أيضا دليل على تشريف الكعبة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وأن من أرادها بسوء أهلكه الله وفيها أيضا بيان نعمة الله على قريش حيث أهلك عدوهم وكان الواجب عليهم أن يؤمنهم كما أمرهم الله عز وجل في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خاف ولكنهم كفروا وعندوا وفيه بيان قدرة الله عز وجل وعظمته وعظمته وعظيم بطشه وانتقامه من أعدائه فيها بيان عظمة الله عز وجل وقدراته وعظيم بطشه وانتقامه من أعدائه وفيها أيضا التهديد والتخويف لكل كافر معاند أن ينزل به العقاب الذي نزل بهؤلاء الكفر الذين أرادوا بيت الله بسوء فيها تخويف لكل من قصد بيت الله بسوء زي المجرم اللي كان بقولك أنه لن يهدأ له بال حتى يضرب مكة أثناء الصلاة أو الحج بالقنبلة الذرية يعني عايز أوجه سواريخ أو قنبلة ذرية عشان يعني المنظر والمسلمين كده متجمعين في الحرم وهم يصلون في بيت الله الحرام منظر بغيظه فعايز يخلص من المنظر دينا يضرب الكعبة بايه؟ بالقنبلة الذرية نقول بأنه يعني من أرادها بسوء فإن الله عز وجل سيهلك إلا إذا كان في آخر الزمان فسيمكن رجل فاجر فاسق من هدم الكعبة حجراً حجراً وهذا من علامات السعر وفيها أيضا, أيضاً من الفوائد بيان منهج القرآن الكريم وفي الأدب الرفيع بيان منهج القرآن الكريم في أدبه الرفيع حيث شبه تقطيع أوصالهم بتفريق أجزاء الروث كما شبه عيسى وأمه بقوله كان يأكلان الطعام فهذا نتعلم منه الأدب في الألفاظ والكنايات في الأشياء التي يستحي, إيه؟ التي يستحي منها هذا تفسير سورة الفيل بعد ذلك تفسير سورة قريش سورة قريش سورة مكية وكانت في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة مع سورة الفيل يعني كذا السورة بتتقرأ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ لِإِلَاثِ كُرَيْشٍ يبقى إلم هنا للتعليل أهلك الله أصحاب الفيل وضمرهم وجعلهم كعصفٍ مأْكُولٍ لماذا؟ لماذا؟ لإِلَاثِ كُرَيْشٍ واضح الكلام ولا مش واضح؟ فكانوا سورة واحدة إيه؟ من أجل أن يألف أن تألف قريش وأن تعتاد على رحلة الشيء والصيف فربنا أنا عملهم بنعمة ايه نعمة اجتماعية ونعمة اقتصادية النعمة لا نعمة الأمن والتآلف وأصبحوا مسموع الكلم. بعد الحادثة دية ما كانش حد بيتصجر يتجرأ يغير على قريش يعني كانوا يروحهم ويروحوا التجارات وسايبين مك بدون حراسة بدون اي لا يتجرأ احد من العرب ان ايه ها؟ في حد غبي هيستجر يعمل معهم حاجة ده اذا كان ابراهب جيشه الجرار والفيلة اول ما جيه يعمل حاجة في مكة ربنا ارساله طيور من السماء ضمرته فمن غبي بقى هيجي يهجم تاني على مكة فبعد الحادثة دي خلاص بقت لهم الكلمة بقت لهم السيادة والريادة في كل مكان فربنا أنا عملهم بهذه النعمة نعمة التآلف وسمع أن كلمتهم أصبحت مسبوعة والنعمة الأخرى لا نعمة إيه؟ نعمة الاقتصادية نعمة الاقتصادية اللي هي رحلة تشتاول إيه؟ والصيف يبقى الصورة دي مع الصورة التي قبلها صورة إيه؟ يعتبر صورة واحدة طبعا لما كتب عثمان رضي الله عن المصاحف فجعل هذه الصورة وهذه ايه؟ صورة جعل صورة الفيل صورة وجعل صورة قريش صورة زي برضو صورة براءة وصورة ايه؟ الأنفال التوبة والأنفال فقال براءة كانت صورة واحدة ولذلك تركت فيها الايه؟ البسمالة ما فيش بسمالة فيها يقول الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خف طبعا يا أخوانا هذه الصور نحفظها جميعا ولكن ربما كثير مننا لم يقف أمام معاني هذه الصور فأنا يعني أرجو أن يعني تنتبه لهذه الصور وبعد ذلك إذا صليت بها أريدك أن تشعر يعني بتدبر هذه الصور لإلاف كريش كلمة لإلاف إما أنها من الإلاف وإما أنها من ألفا الإلاف اللي هو التأليف تأليف القلوب تأليف الكلمة فمعنى لإلاف كريش أي اجتماع كريش لاجتماع كريش لاجتماع كريش يبقى أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل لاجتماع كريش من أجل أن يجتمعوا يبقى أش بينهم تفرق ولا تناحر يبقوا يد واحد طيب القول الثاني من الإلف ومعنى الإلف التعود يقال ألف إلافا إلفا إذا لزمه وعكف عليه يقول لك ده دفلان عنده الف الكذا الف يعني ايه تعود فقريش اعتادت على رحلة تشتاول ايه والصيف يبعي اذا اما لاجتماعهم من التأليف واما لالفهم وهو التعود ولذا قال ايه لالاف قريش الافهم تعودهم تعودهم على رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش قال أنعم الله عز وجل على قريش بنعم لإلفتهم وعدم تفريق جماعتهم ومن هذه النعم أيضا إلافهم رحلة الشتاء والصيف أي كونهم يألفون ويتعودون على رحلة الشتاء والصيف ومعنى الآية لتأليف قريش وجمعها وعدم فرقتها أنعمنا عليهم بأنهم يألفوا رحلة الشتاء والصيف وتعودونها ولا تشق عليهم أه سبحان الله ربنا سهلهم الطريق إلى الرحلتين وكان لا يتجرأ أحد على قطع الطريق أمامه كانوا الأول ما يقدروش يتحركوا ليه؟ لأنه في قطع طرق وكانوا بيعملوا كل القبائل سواء أي حد ماشي في الطريق, الطريق يطلعوا إيه؟ يغيروا عليه لكن بعد هذه الحديثة لم يكن أحد يتجرأ أن يغير عليهم في بلادهم ولا أن يقطع عليهم إيه؟ طريقة فكانوا في أمن داخل وأمن إيه؟ خارجي ولا يعترضهم أحد بسوء لكونهم أهل الحرم والله عز وجل قال أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله وفيها أيضا أن هذه السورة مرتبطة بما قبلها كما ذكرنا والمعنى أننا أهلكنا أصحاب الفيل إلى في قريش حتى تجتمع كلمتها وذلك لأن قريشا كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها فجالية ويقولونهم أهل بيت الله عز وجل حتى جاء أصحاب صاحب الفيل ليهدم الكعبة فأهلكوا الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش أي لجمع كلمتهم وليألاف الخروج ولا يشترع عليهم أحد والمعنى فجعل الله أصحاب الفيل كعصف مأكل لتبقى قريش ويبقى لها ما قد أليفته من رحلة تشتاول إيه والصيف وهناك قول ثالث أن المراد التعجب فالمعنى إعجابه لإله في قريش وتعودهم لرحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت لكن طبعا الأقوال الأولى التي ذكرناها هي الأرجح إله فيهم أي تعودهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء لأنها كانت في الشتاء ورحلة الصيف لأنها كانت في, الإيه؟ في الصيف رحلة الشتاء كانت للتجارة, للتجارة. وكانوا يخرجون إلى الشم في الصيف وإلى اليمن في الشتاء لشدة برض الشام أخذ بالك يعني إيه إحنا الوقت عندنا مثلا إحنا داخلين لوقت الفصل الشتاء تلاقي الشتاء بتاعنا والشتاء بتاع بلاد الشام شتاء شديد جدا بالذات بتاع الشام أكتر من إنا هتلاقي في الأردن وفي سوريا ممكن ينزل تلك يحصل هناك تلك شتاء تلك إحنا بنزلش عندها تلك إحنا ينزل عندنا أكتر حاجة ينزل اللي قال إيه البرد اللي هو الخارس دي بس لكن أحيانا في بلاد في الأردن والكلام ده في بلاد الشام بيكون الجو شديد البرود واضح؟ فكانوا بيروحوا اليمن في الشت وكانوا بيروحوا الشام في إين؟ في الصيف كانوا بيروحوا الشام رحلة الشام كانت من أجل الحبوب الزراعية لأن طبعا أهل مكة أهل مكة ما كانواش يعرفوا ما كانواش عندهم زراع ما عندهمش زراع فعايزين يجيبوا حبوب يزرعوها فيجيبواها منين الزراعكت بتجلوهم منين من الشام خلي بالك من دي بالنسبة بقى للملابس والكلام ده والبهارات والحاجات بتاعة الأكل كانوا يجيبوها منين من اليمن لأن اليمن كان بيجي فيها ما, ي... ما تجلبه الهند الحاجات اللي في الهند اللي لقى البهارات وال... وال... وال... والحرير والثياب كان بيجي منين من الهند لليمن فكانوا العرب يجبوها منين من اليمن عشان, عشان يروحوا الهند يعني مشكلة كبيرة دي فكانت قارب حاجة لهم ايه اليمن قارب حاجة لهم اليمن فكانوا بيروح رحلة اشتاء الى اليمن عشان الاستياب والبهرات ونحو ذلك وكانوا يذهبون الى الشام في الصيف من اجل الحبوب الزراعية إذا لولا هتين الرحلتين لم تقم لهم قائمة كانوا هيموتوا من الجوع كانوا هيموتوا من الجوع فلساك ربنا يقول إيه فليعبود ربنا هذا الولايات الثلاثة من إيه من جوع وأمانهم من إيه من خوف أمانهم من خوف أمن داخلي وأمن إيه خارجي لحد يقدر يغير عليهم ولا حد يقدر يقطع إيه يقطع لهم الطريق لإله في قراش إله فيه من الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من منه من خوف في هذا تذكير للعبد بنعم الله عليه لما تيجي تكلم شاب في الصلاة كلمه في الصحة كلمه في نعمة الصحة كلمه في نعمة الشباب لما تيجي تكلم شاب عن مسألة غض البصر كلمه عن نعمة الإيه؟ البصر قل له شوف غيرك في غيرك أعمى في غيرك ما بشوفش فانت لو بحفظت نعمة ده تزول عنك رجلك اللي انت مش عليها دهت لو ما تعطش ربنا بها ربنا هيطعها لك هي هي هيزيلها عنك وتكلموا على نعم ربنا شوف ربنا بقول للا للا لكريش ايه فليعبدوا رب هذا البيت اه نعم ايه الذي يطعمهم جون ايه وامانهم الخوف ولذلك من اسلوب الدعوة الناجح تذكير الناس بالايه بالنعم تذكير الناس بالنعم ودى من إسلوب القرآن في صورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فيه دي نعم كلها طيب إيه الواجب بقى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهد إبقى تذكر بالنعم وأنت تدعو إلى الله وقال الله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين نعمه طب مريم تعمل إباء الواجب عليه هي. يا مريم اقنطي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين وقال تعال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرقته بعد النعم الأمر بالعبادة فإذا فرقت فانصب وإلى ربك إيه؟ فارغب ومن ذلك أيضا صورة الضحى ومن ذلك أيضا حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلهم الله عز وجل قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت قال ابن كسير رحمه الله طبع الكلام دا مش وجود في الكتاب قال ابن كسير رحمه الله في قولي فليعبدوا رب هذا البيت جمع الله لهم بين أمن الدنيا وأمن الآخرة لمن استجاب لهذا الأمر إذا كانوا استجابوا للأمر это ربنا سيجمعوا لهم الأمنين أمن الدنيا وأمن الأخرة هو حصل لهم أمن واحد بس أمن لكن له أمن لكن لن ينفعهم ذلك في الأخرة قال ابن كثير من استجاب لأمر الله جمع الله له بين أمن الدنيا والأمن الآخرة ومن عصاه سلابهما منه اللي يعصى ربنا يحرم من نعمة الأمن ومن نعمة لؤمة العيش البركة قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعه صح؟ مش العلاق حصل الله كده؟ اللي كان عايز يبني بيت في اي حته في مصر كان يعمل ايه يروح سفاره العراق ببلاش ببلاش يروح العراق ويجي اول ما يروح العراق ويقعد كام شهر يجي يشتري حته ارض احسن حته ارض في شربين يروح يقعد كام شهر في العراق ويجي يعمل ايه يبني احسن بيت صح مش ده اللي كان بحصل؟ كانت الخيرات تساق الى اهل العراق وكانت تساق منهم الخيرات فلما خزنوا الخامرة تحت السراير وفجروا وكفر حكامهم لوحز بالبعث واخد بالك إيه اللي حصل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بمكان وإيه يصنعون بقوا متحصرين 12 سنة مش لإين يكلوا وبعد كده الخف والرعب دخل بلدهم نسأل الله أن يفرج عنهم نسأل الله أن يفرج عنهم ولذلك بنقول للأهل مصر إذا كنا عايزين خير وعدالة اجتماعية وبركة والله لا خير إلا في شريعة الله ولو أن أهل القرى أمانوا واتقوا إيه لفتحنا عليهم بركات المساوى الأرض ولذلك الناس اللي كل شواء عادت جعجع في التلفزيون وطالعين مش عجبهم العجب واخد بالك طالعين كل شو أقول لك الإسلاميين مكوشين على كل حاجة وعايزين كل حاجة يحطوا يعني أقول لك المسوابين للرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما لا يخالف شرع الله فمنكد معفرطاهم ومعكنناهم كلمة بما لا يخالف شرع الله منكدهم قاو دي وتتعجب ان اللي بتكلم مسلم او اللي بتتكلم مسلم تضيية مدايقك في ايه هتضرك في ايه ايه الاشكالية فيه لكن للأسف برضو نفس الكلام في كلمة الشريع الاسلامي مصممين ورصوا مهم في سيف مبادئ الشريع الاسلامي وحتى يعني للأسف الشديد لم يقف وقف جدة في هذا الأمر برضو مصر على كلمة المبادئ طيب فصّر إنت المبادئ مجمع البحوث يفصّر المبادئ هيئة كبار العلماء تفصّر المبادئ يقول لك لا تتفصّر في المحكمة الدستورية وللأسف الشدد ولذلك نحن في أيام إذا لم نعلن فيها عن انتمائنا للإسلام والله لن نرى إلا الخزية والذلة والكلام ده بنقوله للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وبنقوله برضو للطيار السلفي إن إحنا إذا لم نعلن عن هوياتنا وانتمائنا للإسلام بكل ما أتينا من قوة مسألت الدستور يا أخواننا ديّة نكون أو لا نكون سألت الدستور دية نكون أو لا نكون ولذلك لابد أن يفهم الناس وأن يعي الناس هذه القضية لابد أن تعي أنه هناك مكر ينكر بنا في هذه الأيام ولذلك لابد أن تعلن عن هويتك أننا مسلمون وأننا لن نرضى إلا بتحكيم الشريعة أما إذا وعدنا وعود كاذبة ثم هذه الوعود لم تنفذ فعند ذلك لن يجد هؤلاء إلا الزل والعرض لأن من أرضى الناس بصخة الله وكله الله إيه إلى الناس خلهم ينفعوك خلهم ينفعوك ومن الحاجات الطيبة اللي حصلت في أمنا اللي فاتت لما صارت الثائرة على وزير التربية والتعليم بسبب كتاب التربية القومي اللي حاطت فيه نصص من الإنجيل واللي حطت فيه حديث من بدل دينه فاحترموه مش من بدل دينه فاقتلوه لا من بدل دينه وإيه فاحترموه فلما صارت الثائرة الكتاب فعلا بدأوا في سحبه ولهذا نقول أننا لا نسكت أبدا إلا إذا طبقت فينا الشريعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يمكن لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف طبعا أطعمهم من جوع عن طريق لحلة تشتاوي الصيف وآمنهم من خوف عن طريق إهلاك أبرها طبعا ورد بعض الأحاديث في فضل قريش في فضل قريش منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال هذا الأمر في قريش يعني الخلافة ما بقي منهم اثنان وقال صلى الله عليه وسلم الناس تبعوا لقريش في الخير والشر وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد اسم إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من كريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم طبعا بمناسبة قريش قريش ابناء أبناء النضر ابن كنانة ابن خزيمة والنظر هذا هو الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم فقريش دولة بنوا النظر وكانوا متفرقين فاجتمعوا فسموا قريش من التقريش والتقريش بمعنى الاجتماع فهم كانوا الأول متفرقين فجمعوا جميعا وقلف بينهم فسموا إيه؟ قريش قريش يعني إيه؟ المجتمعين من التقريش التقريش غير التكريش أخذ بالك التكريش ده حاجة تانية لا التقريش بالبنقاف فالتقريش يعني الاجتماع وهم أبناء النضر بن كنانة وهو الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء الحديث ان هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبهوا الله على وجهه ما أقاموا الدين خلي بالك بقى قريش ما لهش فضل ولا شرف إلا إيه إلا إذا أقاموا الدين إلا إذا أقاموا الدين ما أقاموش الدين ما لهومش شرف ولا فضل وقال صلى الله عليه وسلم الأئمة في قريش إذا حكموا عدل الأئمة من قريش إذا حكموا عدل وإذا عاهدوا وفه وإذا استرحموا رحموا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليهم لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم صرف ولا عبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يد دي متح لنساء قريش خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش خلي بالك إيه صالح نساء قريش يعني لو وحدة طلحة ملاش فضل ولا شرف أحناه على ولد في صغره حنيين على العيل الصغيرين وأرعاه على زوج في ذات يده ستة مدبئة مدبرة واخد بقى لك دولة دي متح لنساء قريش وده برضو رسالة إلى النساء ان المرأة الصالحة إم تتكون صالحة لما تكون حنيين على الولاد وإيه كمان وتكون أرعاه لزوج في ذات يده استدل بعض العلماء بهذه الصورة على أنه يجوز, يجوز للرجل أن ينتقل بين مسكنين في الصيف والشتاء يعني واحد مثلا عنده بيت في شربين شقة في شربين وعنده شقة في ضمياط جديدة مثلا أو في بلد فيها مصيف فيقعد في الشتاء في البلد اللي هي الشتوي وبيقعد في الصف في البلد اللي المصيف هذا جائز إذا كان طائعا لله يعني ما يروحش يفجر ويفسق لا إذا فعل ذلك بدون أن يعص الله عز وجل فهذا جائز لا بأس به وذلك ربنا بقول إيه؟ رحلة تشتول إيه؟ والصيف فيجوز للإنسان إن هو يكون في مكان في الشتاء ويكون في مكان في, الإيه؟ في الصيف وفيه أيضا تذكير بنعم الله على العبد في الصيف والشتاء لما تسمع لإله في قريش إله فيهم رحلة الشيء فربنا بذكر قريش بما أنعم عليهم في الصيف والإيه والشتاء فأنا برضو بذكرك بقولك في الصيف بيبقى الجو مولع بتلاقي مراوح تروح عنك بتلاقي مكيفات فقول الحمد لله في الشتاء بيبقى الجو تلج بيبقى عندك بطاطين والحفة فيبر بتتدفى بها او عندك دفاية فبرضو تقول ايه ها؟ الحمد لله تتذكر نعم الله عليك في الصيف والايه ها؟ في الصيف والشتاء في الصيف والذلك لما الكهرباء كانت بتقطع في الصيف الناس كانت بتولع وكانت بتشيط واعصابها طبوز وتقعد تشتم وتسب ليه مش طيقين من غير المراوح من غير المكيفات فنقول برضو نقول الحمد لله عشان لما يجي الصيف الجاي تقول الأمور إيه؟ ها؟ الزباطت ما تكونش محطات الكهرباء إيه؟ خربت واخد بالك؟ لا نقول الحمد لله ونشكر ربنا في الشتاء عشان نلاقي النعم فين؟ صح يا جماعة؟ أم أنتم مش معاوة؟ أم يعني ليل الشتاء ليله طويل وانهاره إيه؟ قصير ليله طويل عشان تعرف تقيم الليل عشان اللي غافل طول السنة واللي بشخر طول السنة نقول له جالك بقى الليل الطويل عشان تصلي قيمة الليل وتقول الحمد لله وتشكر ربنا وجالك النهار القصير بعد النهار الطويل الحر اللي ما كنتش بتقدر تصوم فيه جالك بقى النهار إنه مجرد ما الظهر بيأزن المغرب بيأزن على طول عشان تعمل إيه؟ عشان تكتر صيام وعشان تشكر نعم ربنا إذا عملت كده في الشتاء إن شاء الله كراما مش هتطع السنة الجاهة في الصيف والمكيفات ما شاء الله هتبقى زي الفل بإذن الله والناس هتبقى مبسوطة جدا في الصيف الجاي أما إذا عصينا الله في الشتاء نكد علينا في الصيف فعايزين نجاهز أخواننا من الوقتي مولدات الشحن مولدات الشحن في الشتاء إلى الصيف نسأل الله أن ينفعنا إياكم بما قلنا وبما سمعنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع قول الحمد لله على تيسر لؤمة العيش قول الحمد لله ربنا أعطاك صحة تقدر تمشي على رجلك وتروح تجيب لقمة عيشك وعيش عيالك وزوجتك قول الحمد لله على نعمة الأمن ان أنت بتعود في بيتك آمن مطمئن بتخرج من بيتك آمن مطمئن بتترك زوجتك وعيالك وهم في أمن واطمئنان قول الحمد لله على هذه النعم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها نسأل الله أن يرزقنا وإيكم شكرا نعمة اللهم ارزقنا شكر نعمك اللهم ارزقنا شكر نعمك اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين اللهم اجعلنا يا ربنا لنعمك من الشاكرين ولك من الذاكرين يا رب العالمين اللهم اعن على ذكرك اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في معايشنا وبارك لنا في معايشنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى اللقاء القادم مع صورة الماعون بإذن الله تعالى